gaudu bij Allah min ja. ولا تخافي ولا تحزني انا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين waqbalt li ukti حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت ياكلونه لكم وهم له ناصحون We hebben het Ila meer وكذلك نجزي المحسنين ودخل الْمَدِينَةَ على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا Festowat overal de He found me. En die Yeah. منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توج het ijlqaamad, je naat, je naat, je naat, je naat, Van harte welkom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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي قال إني أريد أن أمكحك إحدى ابنتهي هاتين على أن جوني ثماني حجج فإن أتممت عشر وما فمدن عينك فان اتممت عشر فمدن وما اريد ان أشك وعلى اله وصحبه ala zalika ba'id فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله قال <تصفيق> ZANG EN من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخل رجبه ضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرغب فذلك برهانان من En dan أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد Wees EN te zeggen dat we niet kunnen beginnen te The وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة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 فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكافرين فاستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده we gaan verder met de stad in de de We a uh, um... dan de ene